أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ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 إِنَّ كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيم فَذَكِّر فَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُون أَم يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصَ بِهِ رَيْبُ الْمَنُون قُلْتُ رَبِّصُ فإني معكم من المتربصين